بسم الله الرحمن الرحيم حميم عينس ينقف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم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 وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وَمَا تَفَرَّطُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا كِتَابًا بَعْدَهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ فَتَدْعُ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 إن الله غفور أَمْ أم يقولون استراء على الله كذبات فَإِيَشَ إِلَّا هُوَ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ فَيَنْفُلْ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَ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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بشق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خبير بصير، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغيث من بَعْدِ مَا قَنَطُوا وينشر رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ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 فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وَقَوْمَنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْقُبُ عَن تِسْعٍ وَإِذْ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم من محيص. فما شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله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 وَتَرَضَّانِنَّ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْظُرْرِ يَنْفُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا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 من يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم مرد له من الله ما لكم من ولكن يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك ان يكونوا فما عليهم حفيظا من ان يكونوا من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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء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 كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا هناك جعلنا